الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين و الله على محمد وآل ال الطاهرين الله و سبحانه و تعالى و رحمه الله و رحمه الله و Als je het الواقعي قلنا بالأمس هو الحكم المجعود لموضوعه دون ابتداء دون ملاحظة حالة صار والظاهر الظاهر المجعود لموضوعه مع ملاحظة شيء آخر شيء الواقع الواقع يكون خليخ الى اشتر خلالا يكون موضوع الواقع أحسن. احسن اذا موضوع الواقع يبينا لا يميني. Maar als je de rechter in de in de leeftijd in de dus ja, ik we een beetje op moeten letten. een beetje op de kwaliteit letten. een beetje op de kwaliteit letten. een Maar namelijk, door aan haar het hoofd te heffen, wat dan waar het niet haram. Waar hij dan gaat, dat is te hard. Waar hij dan gaat, het wel, je die من الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله صيبين الطاهرين آه. تقسيم أبحاث علم الأصول تنقسم مضاحث هذا العلم إلى أربعة أقساب الأول مضاحث الألفاظ الثاني الثالث الرابع إلى آخر انتهينا بالامس كما تفضل الاخوه من بيان معنى الحكم الشرعي ومن تقسيم الحكم الشرعي الى حكم واقعي واخر ظاهر وانتهينا ايضا من بيان موضوع علم الاصول وقلنا ان المصنف ذكر بالامس لا يجب ان يكون بعلم الاصول موضوع خاص بل يبحث في مواضيع شتى هذه المواضيع يجمعها عنوان واحد غرض واحد هذا الغرض أنها جميعا تقع في طريق تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وبتعبير آخر تخدم الغرض في علم الوصول فلا يصح ما ذكره صاحب القوانين بالأمن من أن علم الاصول يبحث في مواضيع أربعة يبحث في الادله ال14 ولا ما ذكره البعض من انه خمسه باضافه الاستصحاب او سته باضافه القياس والاستصحاب ولا كما ولا كما قاله المنافق القضا من ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض الذكر المصنف يقول كل ما يخدم علم الاصول عمليه الاستنباط نبحث عنه هنا سواء كان من الادله الاربعه او غير الاربعه اليوم بحثنا لهذا اليوم المصنف يقول تقسيم ابحاث علم الاصول في البدء لا يخفى ان هذا التقسيم جديد على علم الاصول يعني لم يكن علم الاصول في السابق بهذا التبويب ولا بهذا التقسيم كما هو الان سابقا علم الوصول قد اختلطت فيه المباحث مثلا باب المثال مثلا بحث المشتق كما سنقرأه في الكتاب بحث المشتق سابقاً, سابقا كان يبحث في مقدمات العلم كما نبحث الآن سابقا المشتق يبحث في أول الكتاب في المقدمات يعني يبحث مع التعريف يبحث مع الموضوع يبحث مع الفائده يبحث مع مجموعه مقدمات المصنف جاء وقبل المصنف ايضا في الواقع الشيخ الاصفهاني اول من بولغ الاصول لهذا التويب الجميل جاءوا وقالوا المشتق ليس من المقدمات انما من مباحث الالفاظ فادخلوه في مباحث الالفاظ وايضا مثال اخر جاءوا الى بعض الامور العقليه مثلا مقدمة الواجب هل هي واجبة أم لا مثلا مسألة الضد هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أم لا سواء مسألة اجتماع الأمر والنهي هذه المباحث كلها مباحث عقلية سابقا كانت تبحث في مباحث الالفاظ يعني بحث اجتماع الأمر والنهي يبحث مباشرة بعد بحث الأمر بحث الأوامر المصنف جاء أو الشيخ الأصفهاني جاء ونقل هذه المباحث من مباحث الألفاظ إلى المباحث العقلية إلى بحث اللازمات العقلية فنتج عندنا هذا التقويد وهو أربعة أبواب في علم الوسط الباب الأول يبحث فيه عن مباحث الألفاظ مباحث الألفاظ لفظ الأمر هل هو ظاهر في الوجوب؟ هذا لفظ أقيموا الصلاة أقيموا هاي الألفاظ هل هي ظاهرة في الوجوب؟ أو لا النهي لا تفعل كذا هذا هل ظاهر في الحرمة؟ أو لا المفاهيم وبحث أخرى فنحن في المبحث الأول مباحث الألفاظ نبحث عن مدالين الألفاظ على معاني هل يدل هذا اللفظ على هذا المعنى أم لا المبحث الثاني يسمى ببحث الملازمات العقلية نبحث فيه عن لوازم الاحكام وإن لم تكن هذه اللوازم موجودة اللفظ. مثلا نبحث عن الملازمه بين حكم العقل. وحكم الشرع هذا السؤال هل كل ما حكم به العاقل يجب ان يحكم به الشرع ام لا هذا بحث بحث عقلي او نبحث ان الأمر بالشيء الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده او لا هذا بحث عقلي استلزام الامر بالشيء النهي عن ضده سواء كانت ضد العام او ضد الخاص كما طيب او نبحث في الاستلدار اذا اوجب الشارع شيئا وعلم العقل ان هذا الشيء موظف على هذه المقدمة هل يحكم العقل بوجوب هذه المقدمة يعني مقدمة الواجب واجب ام لا وهكذا مباحث اخرى اما المقصد الثالث يسمى مباحث الحجج أو نبحث الحجة نبحث فيه عن الحجج والأدلاء خبر الواحد حجة أم لا إذا كان حجة فهو دليل بتعبير آخر خبر الواحد يصلح أن يكون دليل لاستنباط الحكم الشرعي أم لا الشهرة حجة أم لا دليل أم لا القياس حجة ودليل أم لا إلى آخر مضاقة الحجرة والبحث الرابع بحث الوصول العملي. إذا فقد الفقيه الدليل الاجتهادي دليل الاجتهادي ما كما قلنا بالأمر يبقى المكلف محتار أو أن الفقيه يضع للمكلف وظيفة عملية يقول له وظيفتك هنا البراءة وهنا الاحتياط. وهنا التخير وهنا الاستصحاب، والأصول المباحث هذه أربعة مباحث في علم الأصول نبحثها في هذا الكتاب أيضا المباحث أدرج خاطمة أسماها مباحث التعادل والتراجيح المعروف في الأصول ببحث التعارض بين الأدلة هذا المبحث أدرجه بعد الانتهاء من المقصد الثالث يعني في نهاية مباحث الحجار وهذه أربعة مباحث لعلم الوصف اذا المصنف رح يشرع اولا في مباحث الالفاظ لكن المصنف يقول قبل الشروع في البحث لا باس أن نذر مقدمات أو لا مقدمة لا بأس أن نذر مقدمة وهذه المقدمة رح تطول إلى أربعة عشر آنة يعني راح يذكر بتعبير آخر أربعة عشر مقدمة كلها اسمها مقدمة لمضاحة الألفاظ لماذا مقدمة؟ قال لأن هذه المقدمات الأربعة عشر لها علاقة وطيدة بمضاحة الألفاظ واستعمالات الألفاظ هذا المطلب الأول اتضح أم لا واضح مطلب ما أتطور بعد مطلب صعب أما المطلب الأول في المقدمات الأربعة عشر المطلب الأول ما هو أو بتعبير آخر في الوضع الوضع هذه أول مقدمة من المقدمات الأربعة عشر بحث الواضح وفي هذا البحث اليوم نطرح ثلاثة أمور الأمر الأول حقيقة الوضع هذا المطلب الأول رحنا بحثنا دلالة الألفاظ على معانيها دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية هذا السؤال الأول دلالة ذاتية ام بالجعل والوضع هذا البحث الأول واذا تلمنا وقبلنا أن هذا الوضع ياتي السؤال الثالث من هو الواضع من هو الجاعل السؤال, السؤال الثالث من اين تترشف دلاله الالفاظ على هذا بحث رابع ما يسعى الوقتين اذا هذا البحث الاول اما البحث الاول علاقه الالفاظ بالمعاني هل هي علاقه ذاتيه ام جعليه وضعيه يعني ماذا ذاتيه شنو المقصود بذلك الذاتيه مثال وهذا الدخان يدل على النار صحيح اذا كان سواء كان عربيا او كان فارسيا او كان انجليزيا ما يكون هذا الإنسان خبير؟ اذا من بعيد راى دخان من بعيد رآه دخانا يستدل على أن هذا من علامات النار أن هناك نار موجودة لها هذا هذه العلامة يعرفها العربي وغير العربي مما يعني أن العلاقة بين النار والدخان لم يضعها أحد ليست بوضع واضح العلاقة بينهما علاقة ذاتية من ذاتيات النار أن لها دخان فإذا رأيت أن الدخان أنا العربي أفهم أن هناك نار إذا واحد فارسي رأى الدخان يفهم أن هناك نار هذا يسمى العلاقة الذاتيه يعني ليس لم يضعها إنسان لم يضعها أحد لم يقل أحد هذه النار وهذا الدخان وهذا الدخان انا اضعته لله لم يقل احد ذاته الله منذ ان خلق النار والدخان يدل عليها بذلاله الذاتي سوف نرجع للسؤال هل العلاقه بين الالفاظ والمعاني كعلاقه الدخان مع النار علاقه ذاتيه ام لا فرد شخص معين وضع هذا اللافت بيزاء هذا المعنى المصنف يقول نسبه إلى البعض نسبه إلى البعض أنه قال أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاكية نسبه إلى البعض ولكن المصنف يقول نحن لا نقبل هذا النعم من العلاقة لماذا لا تقبل؟ قال إذ لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى العلاقة بين الدخان والنار لفهم لفهم كل البشر لفهم العربي الفاظ غير العربي وفهم غير العربي الفاظ العربي إذا العلاقة مثلا لفظ كتاب, كتاب يذل على هذا على هذا المعنى هي الحقيقة العلاقة ذاتية النار إذا رآها العربي وغير العربي يفهم العلاقة بينهما أن هذا الدخان يدل على النار إذا علاقة الألفاظ والمعاني هكذا داتية فيجب أن العربي وغير العربي سواء كان فارسي سواء كان الهندي سواء كان الأفغاني سواء كان الأفريقي المهم إذا العلاقة ذاتيه فمجرد أن يجمع الأفريقي لفظ كتاب وإن لم, يحق العربي وان لم يتعلم العربيه بمجرد سماعه لفظ كتاب يفهم هذا هو المقصود صحيح بمجرد سماع لفظ الماء يعرف مذاك المقصود بمجرد سماع اي لفظ من الالفاظ واضح يستوجب هذا اللازم وهذا اللازم باطل باطل اذ غير العربي لو لم يتعلم اللغه العربيه عندما يسمع لفظ الماء عندما يسمع لفظ الأسد عندما يسمع لفظ الكتاب لفظ شمس أي لفظ عربي من الألفاظ لا يتبادر إلى ذهني شيء إلى ما كان متعلم العربي هذا اللازم الباطل يعني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست علاقة ذاتية وإنما وضعي جعلي واضح المطلب الأول خب هنا يأتي السؤال الثاني قلتم وضعيه اجمعتم ان العلاقه وضعيه قبلتم هذا من هو الوضع العلاقه مو ذاتيه قلتم اذا العلاقه ذاتيه بعد بحث ما, ما عندنا لكن قلتم ان العلاقه جعليه وضعيه فمن هو الذي وضع الالفاظ للمعاني؟ واضح السؤال في المساله في اقوال ثلاثه القول الاول, الأول. البعض يقول أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى الواضع هو الله سبحانه وتعالى رأي ثاني يقول أن الواضع شخص واحد معين شخص واحد لا الأشخاص ولا الله إنما الواضع شخص من الشخص قد يكون آدم عليه السلام وقد يكون غير ابينا هذا المهم ان الواضع للالفاظ يعني واضع لفظ الكتاب لهذا المعنى لفظ الساعه لهذا المعنى الواضع شخص واحد ليس هو الله سبحانه وتعالى ولا اشخاص الواضع شخص معين القول الثالث ان الواضع هو المجتمع لله الله سبحانه وتعالى ولا شخص معين واحد إنما الواضع هو المجتمع أبناء المجتمع كيف وضع المصنف يشير فقط إلى رايين إلى أن الواضع ما يكون شخص أو يكون أشخاص المصنف يقول أما أن يكون الواضع شخصا معين فأنا لا أقبل هذا لا أقبل. لماذا لا تقبله قال إذ لو كان الواضع لو كان الواضع شخصاً معيناً يعني واحد بعينه آدم عليه السلام أو غير آدم لذكر التاريخ ذلك لبين التاريخ إذا جئنا إلى التاريخ إلى المؤرخين إذا جئنا إلى الاصفهاني صاحب الاغاني إذا جئنا إلى ابن الأثير إذا جئنا إلى زيد وعبيد وإلى آخره نجد أن بعض هؤلاء المؤرخين يذكرون قضايا تافية احيانا ليست لها قيمة مثلا مثلا من باب المثال مغنية المعتمد العباسي من هي مثلا يذكرون يقولون مثلا حبابا أو فلان من الناس يذكرون النوابع, النوابع هذا العلم زيد من الناس علم العروض الكل مجمع علم العروض ان الواضع لهذا العلم الخليل ابن احمد الفراهيدي اسمه مذكور فاذا كان المؤرخون يذكرون قضايا اما سافها احيانا مثلا نديم الخليفه العباسي مؤنسه من يذكرون اسمه الشخص الذي يسهر الليالي مع هارون مع المعتمد العباسي مع المأمون مع يذكره التاريخ وهذه القضايا بالنسبة إلى واضع اللغة تعتبر قضايا سنفية أو لا يذكرون في بعض الأحيان قضايا أقل أهمية من هذا كواضع علم العروض أو غير ذلك مع أن الواضع اللغوي إذا كان شخص معين هذه القضية مهمة إلى درجة لا يجب أن تنسى. والتاريخ لا لن يذكر لنا اسم عدم ذكر التاريخ عدم ذكر التاريخ اسم شخص معين أنه الواضح يدل على أن الواضح ليس شخصا معينا واضح يصير ولذا يقولون لو كان لبان وحيث لم يبن فلم يكن لبان لذا لظهر وحيث لن يظهر فمعنا نبيه صحيح. صحيح؟ أبو عيسى بن مريم نقول لو كان لغير لغير, لغير وحيث لن يظهر للناس أن عيسى عنده أب فلم يكن عنده أب صحيح؟ هكذا بحب. إذن من هو الواضع المصنف يقول الواضع أنا قد أختلف عن بعض الأصولين أقول الواضع المجتمع أشخاص أشخاص بخلال نحن كيف نضبط قال كل شخص من الاشخاص كل شخص له حاجه حاجته ما هي ان يفهم الطرف الاخر ما يريد انا اريد ان اتكلم مع جناب الشيخ او السيد مثلا فلي الفاظ خاصه اريد ان ابين ما احتاج ان ابينه لجناب السيد مثلا فاضطر حتى بالقوة التي أعطاني إياها الله سبحانه وتعالى مضطر لتلبية حاجتي وتسهيم مقاصدي للآخرين أن أخترع الفاظ وجناب السيد كذلك وجناب الشيخ كذلك فأنا أخترع لهم السيد كذلك الساده كذلك المشايخ كذلك فتجتمع عندنا مجموعة الفاظ تصبح مع مرور الأيام لغة خاصة لغة خاصة صحيح كتائل اللغة كل قوم يرسل في جهة معينة تكون لهم لغتهم الخاصة مكانهم الخاص طبيعتهم الخاصة المصنف يقول تماما كالأطفال الطفل أحيانا إذا ما يعرف يتكلم لا يعرف الكلام ويريد أن يفهم أحدا شيئا معين شيء يسوي الطفل يخترع لفظ من عنده وإن لم يكن هذا اللفظ صحيح بس الطفل يخترع لفظ من عنده مع مرور الأيام هذا اللفظ يقطع له مرتكز معين فصار الأمر واضح إلى هنا فالمصنف يقول الواضع وليس شخصا معين إنما الواضع هو المجتمع حسب ما أعطاه الله وأودع فيه من تلك القوة التي يستطيع من خلالها أن يفهم الطرف الآخر ان يريد فتصبح عندنا اكون اكون اكون انتهى المطلب مطلب الأخير آخر مطلب اكون يقول من أين اكون من أين اكون دلالة الألفاظ على اكون سؤال ثالث من أين اكون دلاله الالفاظ على المعنى طريقه طريقة المصنفات الطريق الاول الطريق الاول نفس الشخص نفس الشخص يضع يضع نفس هذا اللفظ لهذا المعنى مثلا زيد بن ارقم تزوج ورزق بولد هو هو هو ليس النار هو يأتي ويسأل عن زوجته ماذا وضعت فيقولون له ولد يقول إذن أنا أسميه أنا شوف أنا أضع الأسم أنا أسميه عليا عليه السلام أسميه عليا فأنا أضع يعني أخصص يعني أربط يعني أقرن بين هذا المعنى يعني الولد وبين هذا المعنى فمرة أنا أضع إذا كنت أنا الواضع إذا كنت أنا الواضع أنا المخصص يقال للواضع واضع تعييني لأن أنا عينت أنا عينت هذا نفض لهذا المفضل. من باب المثال أنا أذهب إلى طبيب الاسنان كما بعض العلماء غارب هذا الأمر. أذهب إلى طبيب الاسنان فتنشأ بيني وبينه علاقة. إلى أسنانه. أحتاج أن أروح مرة، مرتين، ثلاثة، وأربعة على مدهم ثانية. فأنا من حبي للدكتور للطبيب، لا أحفظ اسمه. ما أحفظ للطبيب. فحتى أحفظ اسم الطبيب في ذهني ماذا اصنع أربط بين اسم الطبيب. بين اسم الطبيب وشيء غال عندي أحبه أحب مثلا إذا كان اسم الطبيب جابر مثلا جابر فأقول حتى أنا أضع هذا المعنى أقول قرأت كتابا جي وأن أحب القراءة أحب القراءة إذا كنت هكذا قرأت كتابا جميلا لطيفا لشخص اسمه جابر. شوف أنا أضع، لن يفهم، قد لا يكون هناك كتاب، بس لأني أحب الطبي، فأريد أن يبقى اسمه في ذهني، أنا اخترع، اخترع شيء معين، هذا يسمو الوضع وضع تعيين تعيين، فشنو معنى وضع التعيين؟ معناه أن يضع أو أن يختص أحد لقب معين بمعنى معين، أكو عندنا قسم آخر من الوضع، لا يضعه شخص معين. وانما جماعه من الناس لا بقصد الوضع لا بقصد الوضع فقط يستعملون لم يكن قصدهم ان يضعوا انهم استعملون لفظ معين في معنى معين انا اطلع جناب السيد يستخدم هذا اللقب على هذا فمثله استخدم الثاني كذلك الثالث كذلك فيشيع بين الناس يشيع بين الناس فتصبح علاقة بين هذا المعنى وهذا اللفظ مثلا مثلا أكو مثل يسمى تأبط شرا مثلا في العربية تأبط شرا فلشنه معنى رجل من الرجال جاء يريد لعله أن يقتل أن يضرب أن ينتقل من شخص آخر فالناس نظروا إليه فرأوا في عينيه وفي شكله وفي وجهه أن الشر يعني هذا قاصد الشر فقيل تابط شر لم يكن قصد أن يضعوا هذا الاسم لهذا بس سمع الشخص الفلاني أن فلان جاء متابط شرا وسمع الثالث وسمع الرابع فشاع بين الناس فأصبحت علاقة خاصة بين هذا المحر وهذا الشخص وهذا اللفظ، فأطلق عليه اسم تأضبط شر فأصبح اسما ألم، أبدا ألم، أو لا؟ البعض يقول هذا آ، كلمة آ لم توضع للالم الألم، كلمة آ لم توضع للألم. لم توضع للألم. وإنما فرض أحد من الناس تالم بطبيعته، بفطرته قال آ، بس لم يكن وضع، لم توضع لهذا المعنى، شخص آخر بطبيعته أيضا إذا سألم يقول آ. والثالث والرابع فشاع بين الناس آه. فكل من تألم أو لا كل من سمع يقول آه نحن نفهم ماذا أنه متألم وهكذا أنت من فالوضع هذا نوع نسمى وضع تعيني يتعين. يعني كأنه بالقوة كأنه بالإجبار مو متعين فإذا عرفنا عرفنا أن من علاقة أن ذلالة الألفاظ على المعاني ليست ذاتية وإنما جعلية وضعية وعرفنا أن الواضع ليس شخصا معين إنما كما يقول المصنف المجفن على وعرفنا أيضا أن الوضع مرة يكون تعيين مرة يكون تعيين لا عاد شنو معنى الوضع شنو معنى الوضع المصنف يقول الوضع هكذا يعني يضع يده على لحيته يقول الوضع الوضع الوضع يقول هو نوع اختصار لهذا اللفظ بهذا المعنى خلاص بعد هذا اللفظ مختصر بهذا المعنى فالفظ فعل الوضع نوع اختصار بين اللفظ يعني أنا أخص هذا اللفظ بهذا المعنى وأخص هذا المعنى بهذا اللفظ. بعضهم قال اختصار، بعضهم قال اقتباس، بعضهم قال اقتراح، إلى غيره. فالوضع نوع اختصاص لللف بالمعلومة. اتبع المطلب او لا؟ أكو أدلة موجودة؟ من الأدلة قوله تعالى وعلم آدم. المير بيرغناني قال بان الواضع تعلم لا انه تعلم بيرغناني لعله قال يعني يعرف او يعرف بس خلا الاراء موجوده اذا كان الواضع شخص فأكو أراء من هو الواضع ادم أو كما يقول السيد يعرف قحطان أو غيره أكو أراه ما له وجود هو الوضع؟ هذا يحتاج إلى لحمة يحتاج إلى لحمة هل وضع وضع تكويني أو وضع وضع تشريعي أكو لحمة موجودة نعم. نوع اختصاص للناف بالمعنى طبق العبارة قال تقتيبوا أبحاثه أعتقد مطلب زائد ما في نقرا نقرأ سريعا إذا فرد كلمة مواضحة عبارة وقفوه تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقصى الأول هذا قريت هذا واضح بعد ما أقرب يبغى قراءة هذا مو مطلب علم هذا فقط من باب التقرير فقط إذن نقرأ هذا المطلب المقدم تبحث أو تبحث عن أمور لها علاقة حتى لو واحد يقول ليش هالمقدمة ها. المصنف من الآن يقول تبحث عن أمور لها علاقة لا تقول ما لها علاقة لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالاتها بل ودلالتها وفيها أربعة عشر مبحثا الأول حقيقة الوضع. اللي هو هذا قلنا السؤال هل العلاقة بين الألفاظ والمعاني علاقة ذاتية أم جعلية؟ المصنف يقول لا شك أن دلاله الألفاظ على معانيها في العربية فقط يقول لا في اية لغة كانت وفقط العربية. في اي في لغة كانت ليست ذاتية. قال بعد واضح عندهم هذا الرأي الأول ليس ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار لا مغكر على وإن توهم ذلك بعضهم يعني نسب إلى البعض هذا وإن توهم البعض هذا الرأي خب لماذا ليست ذاتية يقول لأن لازم هذا الزعم أستبعد زعم هم يشيد يقول أن هذا زعوة بلازم فقط. إذا كانت دعوة قال لأن لازم هذا أن يشترك جميع البشر كما قلنا العربي وغير العربي أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة في هذا الفهم مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية اذا واحد ايراني فارس سواء كان هندي او باكستاني او افريقي او او يجي الان الى الشام وتقول له اريد ما يوقف طالب شون يعلم شون يقول هذا ما يعني له اريد ما على شون تقول له اريد ما اذا ما تمثل له او لم يكن عارف باللغه العربيه شون شنو له شن معنى صحيح؟ فيحتاج ان يتعلم حتى يفهم فالعلاقة مو ذاتية قال مع أن الفارسي مثلاً لا يفهم الألفاظ العربية ولا غير العربية (إنجليزي أو غير ذلك) من دون تعلم، وكذلك العكس العربي لا يفهم الألفاظ الإنجليزي ولا المعاني الفارسي إذا لم يتعلم، وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح، بعد. وعليه فليست درارة الألفاظ على معانيها إلا الجعلي. والتخصير الوضع والتخصير من واضع تلك الالفاظ لمعانيها من هناك السؤال الثاني ولذا تدخل المصنف يقول لهذا ما دام قلنا بالواضع درستم في المنطق الدلالات ثلاثه اما عقليه او وضعيه او طبعيه صحيح او طبعيه ستاخذ وطبعا كل قسم فيه قسمان فينا المصنف يقول ما قلنا كل الألفاظ موضوعة واضعة فندخلها في أي دلالة وضعية بعد وضعية بعد قال ولذا ولذا تدخل الدلالة اللفظية لألفاظ في الدلالة الوضعية السؤال الثاني من هو الواضع قال ولكن من ذلك الواضع الأول قلتم أنها بالواضع مو بالذات مو ذاتي عفوا ولكن من ذلك الواضع في كل لغه من اللغات من هو الواضع قال قيل وكل التضعيف قيل ان الواضع لابد ان يكون شخصا واحدا بعينه. شخص واحد يتبعه هو يضع الالفاظ يقول هذا لهذا وهذا لهذا الناس يسمعون فيتبعونه فيتبعونه كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلوا كما رايتم كان كذلك الوضع يقول تكلموا كما رأيكم بنا تكلموا تقول كذلك أيضا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة هذا رأي ورأي آخر وقيل أو الثاني وهو الأقرب إلى الصواب مصنف يقول هذا رأي وهو الأقرب إلى الصواب لا لو ما وضع الاقرب الأقرب يصير ضعيف بس ما ذال حق بين قوسين بن فاسين وهو الأقرب من لعن له أيضاً نقل لعن بس الأولان أنه مضاعف لك و... فسأتي إن شاء الأخطاء يجي, يجي والحق الأخطاء هو سؤال إيه؟ لو لم يدع المسلم وهو الأقرب إلى الثواب لقمنا ضعيف ولعل المقصود من ننقل، يعني نقل هذا وقيل وهو الأقرب إلى الصواب أن الطبيعة البشرية حسب القوة المودعه من الله تعالى فيها في هذه النفس تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالالفاظ فبس فيخترع من عند نفسه، فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مقصوص تذبنا بالمثال كما هو الشاهد من المشاهد من الصبيان في الطفولة يعني عند أول أمره يخترع ألفاظ خاصة بألعابه بحاجاته فيتفاهم مع الآخرين الذين يتصلون به والآخرون كذلك يخترعون ألفاظ أنا أخترع الفاظ جناب يخترع الفاظ وهكذا من أنفسهم ألفاظا لمقاصدهم. وتتألف مع مرور الزمن من مجموع ذلك تعال لك شنو؟ طائفة صغيرة من الألفار حتى تكون لغة خاصة لها قواعدها يتفاهم بها قوم من البشر وهذه اللغة قد تتشعب بين اقوام متباعدة كما قد في الدولة الواحدة في البلد الواحد لغة واحدة يمكن لها خمس تس سمع عشر لهجات أحيانا مثل العربية اين ما تذهب في كل بلاد العربية لها لهجة خط ولذا غير العربي اذا تعلم العربية ولا يعرف العامي هذا يواجه صعوبة في التعامل مع العرب لان هذا يتكلم بلهجته العامية كلام البلد مبلغ العربية فهذا الغير العربي يقع في الزباجية هل عربي يعرف هم عامي يعرف فيخلط بين الكلام احيانا وهذه اللغه قد تتشعب بين أقوام متباعدة وتتطور مع الأيام يمكن هكذا أيضا عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزيادة حتى قد تنبثق منها من اللغة الواحدة لغات أخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخطوة اللغة الأردية اللغة الفارسية اللغة العربية اللغة البشتونية لغات أخرى موجودة ما شاء الله وعليه المصنف يعرف الوضع شنو معنى الوضع؟ وعنه تكون حقيقة الوضع هو جعل اللفظ تخصيص جعل هذا اللفظ لهذا المعنى بإذا المعنى وتخصيصه به هذا معنى الوضع ومن ما يدل على اختيار القول الثاني أن الوضع ليس شخصا معين بل أشخاص يقول لو كان الوضع شخص في الوضع أنه لو كان الوضع شخصا واحدا لو كان واحد لنقل لا نقل ذلك دال... ذلك في تاريخ اللغات ولعرف عند كل لغه واضعها مع انه لم ينقل التاريخ اسم الواضع فالواضع ليس شخصا بل اشخاص صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ايه ده فرض فالسؤال بحق <تصفيق> <تصفيق>